أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين خلف تكبير الإيمان والطير غنى ثم ثنى بالسلام إن, إن العيون بليل حب لا تنام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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا هو ده الوحي واتبع هواه وكان أمره فرطة وقال الله عز وجل يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق هذا هو الوحي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يبقى اذا هو قسمه الضد للوحي ف الاكبر اشكاليه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 فيقول له في وارجو ان الاخوه او الاخوات اللي استمعونا الي ان هو بدا يبتدي يركز مع ابن الجوزي في العبارات التي يذكرها كما قلت لكم قلمه رشيق وبعض عباراته غامضه وهذا الغموض انا سافكه إن شاء الله وعندما تعلم يعني المعاني التي تحته او ماذا يريد ستستمتع بطريقته في الكتابه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 وفيه غموط كما قلت لكم لأنه يعني يلف الكلام لفا وهذا الكلام انما يرجع إلى آيات وإلى أحاديث أحاديث وإلى وقاع وآخذ الخيط من آخر كلامه رحمه الله يقول وما كلامنا مع الثالث إذن الخاطرة فيها ثلاث فيها اتنين والثالث أبى أن يخاطبه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 في الدنيا إلا إذا كان عبدا لربه والعبودية هي كمال الظل مع تمام الحب ولذلك قال الله عز وجل فاسجد واقترب يعني اسجد استجد تضع أشرف ما فيك وأعلى ما فيك تضعه موضع نعلك وموضع نعال الناس فكلما سجدت أي كلما زللت اقتربت يبقى كمال الظل هو الذي يعطيك شرف العبودية العبودية لغير الله هو الظل الحقيقي الحاضر الظل الحقيقي الحاضر المزعج إنما الظل لله عز وجل شرف لأن ذا عصب العبودية شوف الكافرون زمان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 فسهيل بن أبي صالح سأل أباه أبا صالحا أبا صالح وهو ذكوان اسم ذكوان قال يا أبتي أرأيت حب الناس أمير المؤمنين قال يا أبني إن أبا هريرة حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبيل ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فلما يكون عبد مذكور عند الله عز وجل هذا شرف باذخ عطر الكلام والله سبحانه وتعالى أسألوا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 بئر الايمان والطير غن ثم ثنى بالسلام ان العيون إن سمَا <تصفيق> لَأَئِمَّتَنَا <تصفيق>